رحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأصلي وأصلم على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا أما بعد فإنه لا يخفى عليكم أن الأمة الإسلامية لها حاجة ماسة إلى تدبر كلام الله عز وجل وإلى فهم القرآن والنظر في معانيه وفي خطاب الله عز وجل كتاب الله العزيز هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ومن قال به صدق ومن عمل به هديا وأجرا ومن حكم به عدل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 وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم وهو الذي يخرج الناس من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والبدع والضلالات عموما إلى نور الهداية ونور التوحيد وكل ذلك بإذن الله عز وجل ولذلك كانت تلاوة القرآن أمرا مطلوبا ورتب عليها الشارع الحكيم رتب عليها أجرا عظيما وكل من تلى كتاب الله عز وجل فقد حصل له الأجر إن صحت نيته وقد جاءت حديث كثيرة تبين أجر من تلى كتاب الله عز وجل لكن في الحقيقة الفهم والتدبر بكلام الله عز وجل والعمل به والاهتداء به وتحكيمه هو الهدف الأعلى والمقصد الأسمى كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أيضا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والآيات في هذا الصدد وفي هذه المعاني كثيرة جدا وأشرنا في دروس سابقة أن أفضل وأجل العلوم إطلاقا هو العلم الذي له اتصال بكلام الله عز وجل لأن القرآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا هو أحسن كلام وهو أعلى الكلام قدرا وشرفا فهو كلام رب العالمين وهو وهو رأس العلوم كلها وأشرفها إن لم يكن أجل لها وهذا الذي نتحدث عنه الذي فيه التدبر وفيه التفاهم وفيه النظر في معاني كلام الله عز وجل هو علم التفسير وننقل إليكم كلاما جميلا لأحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حيث قال في رسالته أصول في التفسير قال ما نصه من أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل والإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله وعفى قال في مقدمة تفسيره ذكر فصلا في شرف علم التفسير فقال ما معناه قال أشرف صناعة يتعطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله وذلك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء إما بشرف موضوعاتها وإما بشرف صورها وإما بشرف أغراضها وكمالها ثم قال فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات ثلاث يعني من الموضوع والصور والأغراض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 وغرضه التمسك بالعروة الوثقة التي لم فصام لها والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فنأ لها ولذلك ذكر جماعة من المفسرين ذكروا في كتبهم مقدمة فيها موضوع التفسير فيها فضله وقواعد التفسير وعلى رأسهم الإمام أبو جعفر محمد بن جارير الطبري إمام المفسرين وكذلك الإمام بن كثير والشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم فالتفسير قد عرف بتعريفات كثيرة ونختار منها أن التفسير هو بيان معاني كلام الله بقدر الطاقة البشرية التفسير هو بيان معاني كلام الله بقدر الطاقة البشرية والمفسر هو مبين لموراد الله وهو موقع عن الله كما ذكر بعض العلماء هذا الكلام كما ذكر ابن القيم إعلام الموقعين فالذي يتكلم ويفسر القرآن هو يقول هذا ما يريده الله ولهذا السبب قد هاب وخاف جماعة من أئمة التابعين فمن بعدهم الخوض في تفسير القرآن والاجتهاد في معانيه واكتفوا فقط بما سمعوه من أسلافهم ومدللت عليه لغة العرب لذلك كان لا بد لتفسير كلام الله من أصول وضوابط وخواعد تجب على المفسر مراعاتها حتى يفسر القران كما أراد الله بقدر الطاقة البشريه طبعا فلا يتقول على كلام الله بغير علم وهذا العلم الذي وضع بعد العصور الأولى بعد العصر الذهبي الذي بدأت فيه, بدأ فيه التدوين وبدأت تظهر بعض التفسير بدأ بعد ذلك علم أصول التفسير وعلم أصول التفسير هو يتكلم عن الأسس والقواعد والمقدمات العلمية التي تفتح الباب للمفسر والتي تعين في فهم التفسير والموقف لطالب العلمي عند الاختلاف وكيف يتعامل معه وعموماً علم أصول التفسير يدور بين محورين أو بين أمرين كيف أمرين وكيف نفسر القرآن يعني كيف فسر أولا وكيف نفسره فيما بعد وما المقصود كيف نفسر القرآن يعني أن نرجع إلى تفسير السابقين وأن نعرف طريقتهم ومناهجهم وخصوصا التفسير السلف خاصة أصحاب رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم وتلاميذهم من التابعين و كذلك كل من سار على نهجه كيف فسروا كتاب الله وأما كيف نحن أو كيف العلماء الذين جاءوا بعد العهود الأولى كيف او من الآن مثلا من اراد أن يتصدى لتفسير القرآن فماذا يفعل كيف يفسر القرآن؟ هذا لا بد منه من معرفة قواعد واصول التفسير حتى يجتنب الزلل والخطا ويبنى التفسير على القواعد الصحيحة وعلى المنهج القويم واول ما يمكن ذكره مسائل علم أصول التفسير هو ما يسمى بالمرجع في التفسير أو مصادر التفسير أو كما قال ابن تيمية قال أحسن طرق التفسير سمناها أحسن طرق التفسير فذكر ذلك في مقدمته في أصول التفسير وجماعة من العلماء يقولون أن ابن تيمية هو أول من ألف في أصول التفسير كمؤلف مستقل هذا له وجه ولكن من نظر في مقدمة الراغب الأصطهاني ربما قد يرى أنه هو أول من صنف في هذا الباب ولكنه لم لم يجعل مقدمته خاصة بأصول التفسير بل مزاجها بقواعد اللغة وبعض المسائل الأخرى التي ليس لها علاقة وثيقة بأصول التفسير ولكن جعل أبواب مستقلة خاصة بالقواعد في التفسير فربما هو أول من ألف في هذا فيما وصلنا والله أعلم فأحسن طرق التفسير أو كما قلنا مصادر التفسير فأول مصدر ولا شك ولا ريبة من مصادر التفسير هو القرآن الكريم أي ما يسميه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن قال ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما في مكان فقد بسط في موضع آخر وهذا واضح ولا نشك فيه إذ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا كلامه وهو الأعلم بمراده من كلامه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة الذي بلغنا كلام الله قد طبق هذا عمليا فقد جاء في الصحيحين الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الايه هي الذين امنوا ولم يلبس أي لم يخلط ايمانهم بظلم فهنا بظلم هي في سياق النفي فتعم هذا من حيث اللغة ففهمها الصحابة أن المقصود هو مطلق الظلم أي كل ظلم ولو كان ظلم ولو كان الظلم هذا هو ظلم العبد لنفسه وهذا لا يخلو منه ولا لا يخلو منه إنسان فبين عليه الصلاة والسلام أن الظلم في الآية ليس هو مطلق الظلم بل هو الشرك ولذلك اعتنى الصحابة كابن مسعود وابن عباس ومن المتابعين مجاهد بن جبر وقتاد السدوسي عامد السادوسي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكثير من المفسرين خاصة ابن كثير وشيخ محمد لمين الشنقيتي اعتنوا بهذا الباب اعتناء عظيما حيث إذا جاءت الآية ووجدوا فيها آية أخرى فسيرها أو خصص العام أو تقييد المطلق أو تبيون المجمل إلا آخره لما سنرى ذلك ان شاء الله من الأنووااء فإهم يبدعون بها قبل كل شيء ف وخصة إذا كان الأمر غامدا لأن تفسير القرآن بالقآن منه الوااضح الجليب البين الذي لا يحتاج إلى مجهود وإلى أعمال العقل ولا يحتاج إلى استقراء النصوص والجمع بينها ونوع يحتاج إلى ذلك فمن ذلك أن الواضح البين مثلا كقوله تعالى مثلا وما أدرك ما الطارق النجم الثاقي إذن النجم الثاقب هو تفسير للطارق هذا ليس صعبا لأنه مفسر في نفس الآية قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إذن إذا, سأل إذا قلنا ما هو تفسير الطارق قلنا تفسيره هو النجم الثاقب وكذلك في قوله سبحانه وتعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله؟ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وليس الأولياء ما يزعمه بعض الدجالين وبعض المشاوذين حيث يجعلون لبعض الناس قد يكونوا صالحا وقد يكون طالحا بل قد يكونوا من أهل البداع وقد يكون من أهل الشرك ومن أهل الطرق المبتدعة يجعلونه وليا يدعى من غير الله عز وجل وهذا هو من أبطأ الباطل فأولياء الله هم المؤمنون المتقون بنص القرآن وكذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى والآيات في هذا كثير قال تعالى وبشر المخبتين من هم المخبتون قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقتهم ينفقون إذا سئلت يا عبد الله ما معنى المخبتين تقول المخبتون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يصبرون والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقهم ينفقون هذا والتفسير المخبتين كما في القرآن ولا يوجد أفضل من تفسير القرآن بالقرآن وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوحا من هو الهلوع؟ تفسيره إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوحا فالهلوع إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع غيره إذن هذا النوع هو بي جلي كل من نظر نظرة لا تحتاج إلى عمال عقل لكن فقط يركز ويتدبر ما يقرأه لا يمر على الآيات دون أن يحاول أن يفهمها ويحاول أن يفهم خطاب الله ويفهم الكلمات فالقرآن فيه هذه المعاني بكثرة فقد لا ينتبه الإنسان لو سئل ما معنى المختلفة لا يقول لا أنا لا هي أعرف التفسير موجود في نفس الآية فلا تذهب إلى بعيد إذن هذا الأول هو ظاهر بأدنى, بأدنى نظر وبأدنى تأمل أما النوع الثاني فهذا هو الذي عليه عمل المفسرين وهو الذي فيه بعض الخلاف وبعض النظر ويشتهد ويختلف فيه الناس وهو الذي عمل عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى المفسرين المعاصرين وذلك بالربط بين النصوص والجمع بينها وهو مجال اجتهادي فيه إعمال للرأي والنظر ولكن هذا الرأي والنظر ليس منفلتا بل هو رأي ونظر مضبوط ومنضبط بقواعد الشريعة فهو أنواع كثيرة كما قلنا منها حمل المجمل على المبين والتخصيص العام وتقييد المطلق والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى علم غزير وإلى رسوخ في العلم فمن ذلك مثلا نضرب مثلا لهذه الأنواع مثلا حمل المجمل على المبين أو على المبين فمن ذلك قوله تعالى مثلاً الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إذا سئلت ما هي علامة يوم الدين تفسر بهذا تقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ومن ذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فما هي هذه الكلمات؟ قال الله عز وجل في سورة الأعراف قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذن هذا النوع موجود بكاثرة في القرآن ويجب فيه الجمع بين النصوص وجمع بين الآيات والنظر في المصحة في كل يواء لا يتأتى لكل أحد إنما يتأتى للعلماء الراسخين حمل العام على الخاص كقوله تعالى مثلا والمتلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروه فالمطلقات المطلقات معرفة بأل وأل في اللغة العربية في هذا الصدد إذا لم تدخل على علم أو لم تكن زائدة فإن لها معاني منها هنا تفيد الاستغراق أي تفيد الكل في العموم بمعنى أن كل مطلقة تتربس بنفسها ثلاثة قرؤ وهذا لفظ عام لكن هذا اللفظ العام خصص بعدة مخصصات إذن عندما نقرأ الآية والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قرؤ الذي يقرأ هذه الآية يفهم أن كل مطلقة يجب أن تتربس بنفسها ثلاثة قرون ولكن الذي يطالع على كل القرآن ويجمع الموافيع ويجمع الآيات سيخرج بنتائج أخرى فمن ذلك مثلا قوله تعالى واللائي إسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحذن وأولاة الأحمال أجلهم أيضان حملهم إذن خالج من عموم المطلقات اليائسة من المحيظ التي يعني كبرت في السن وأيست من مجيء الحيظ لها يعني إن قضع الحيظ عنها فهذه ليس لها حيظ وليس لها قرؤ حتى تعتد بها فحدد لها الشارع ثلاثة أشهر كابلة وكذلك الصغيرة واللائي لم يحب أي البنات التي لم تحب بعد فهذه انزوجت وعقدت عليها فهذه الطفلة يعني البنت يعني قاربت من سن الزواج من سن البلوغ فربما تزوج لكن لا يدخل بها حتى يكون الموضوع واضح لدينا حتى لا يتساءل الإنسان يقول كيف الصغيرة لا قد عقد عليها ولكن لا يدخل بها الا اذا بنت فهذه التي عقد عليها قد تطلق فكيف تعدد الله عز وجل قال ولا الى محظ عطفها على الايس من اليائسه من الحيض ولا يائسه من الحيض من نسائكم ان ارتبطن في عدتهن ثلاثه اشهر ولا الى وهكذا اللائي لم يحض يعني ثلاثه اشهر وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم فالحامل إذا طلقها زوجها تبين منه إذا وضعت سواء طال الأمد أو قصر يعني يعني سواء قلنا طال الأمد أو, أو قصر فإنها مثلا لو كانت مثلاً حامل في الشهر الأول فإنها تعتد إلى أن تضع الحمل كما هو ظاهر الآية والمسألة فيها خلال فقهي لكن هذا الله أعلم ظاهر الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم يعني هل تعتد المرأة بأبعد الأجلين أو لا هذا مسألة خلال حتى بين الصحابة ويعني يرجع فيها في مسائل الفقهة طيب نكتفي بهذا أطلنا عليكم كثيراً سبحانك الله ومع أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك أتوب إليك بارك الله فيكم ونفع الله بكم والسلام عليكم